ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون, ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا, قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما خربتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ ليحزنك الذي يقولون لَا لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون